Fasbih sabr yang jemila. Innam yarohnu baidah, wanaraq qariba. Yoma takon al sammah kalmuhul, takon al jibal kalgihn, walla yasalu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 ايَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّتَ نَعِيمٍ كَلَّا إِنَّ خَلَقْنَاهُمْ مِنْ مَاءٍ يَعْلَمُونَ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ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 خاشعة أبصارهم ترهقهم فيله ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون.